لعلي حكيم، أفَنَظَرْبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحاً أَكُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بقشوا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذينزل من السماء ما أن بقدر فأنشنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم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 114. وجعلوا له من عباده جزاء 115. إن الإنسان لكفور مبين 116. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 117. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ رَحْمَانِ إِنَافًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ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 به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إننا وجدنا آباءنا على أمتي وإننا على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 وانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهزين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 ولينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فان وإننا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإننا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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمْ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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون يطاف عليهم بصحاف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 ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان ربي السموات والارض رب العرش عما يصفون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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَأُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ أَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ